ولئن أرسلنا ريحا فرأوهم صفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وَمَا أنت بهادي العمي عن ضلالتهم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 لا قول لهم معذرتهم ولا هم يستعذبون ولقد ضر بنال الناس في هذا القران من كل مثل ولئن اجتموا في اياته لا يقولن ان الذي كفروا مبطلون